أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أبي من فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا يسألونك كأنك الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا Oh وَلَئِن كُنْتَ لَتَعْمَلُنَّ إِذَا مُرُوا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَنَعَ <تصفيق> اما Who will فلما تغشها حملت حملاً خفيفاً فمرت به يا ربهما إن آتينا صلعا لنا كنا من الشكرين فلما جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُ ام كيدون ثم كيدون فلا تنظرون صدق الله, الله